إخوتي فاحضروا لدروس القرآن احفظوا وافهموا مع الاتقان معهد الزهراء معهد الزهراء معهد الزهراء اي بنت نرتجي من لدنها من الرضوان جئت أحفاظ في القلب القرآن أطلب العون ربي أيا فيه نور لقلبي وفيه هدى وهو أفضل وجودك والإحسان أطلوب العون رب أيامنا فيه نور لقلب وفيه هدى وهو أفضل وجودك والأحسان القرآن الناطق مرشدنا قام بالفوز منه لنا البر دين عمل الخير ارقعلا ديننا حبه فيك يا ديا ونداوي مصبح تلاوته ومساء نواصل يا صبح ونراجع حفظا فيحفظنا في الن غدا سبب الإطمئنة حافظ القرآن محمدنا برهان الهدى مشعل الإيمان روضة لمعاني القرآن بدت فيه أزهاره وشذى الريحان علم القرآن خلق الإنسان إله الورى وهداه إذا علم القرآن ببقى القرآن ببقى لنا فحفظنا. avima hadma hai dard karu main quran dekhu malani surat mein ehmaaya rehmanur nur rehmat che ehma ehni samjhu mani sunu main bayan mara muhammad to baqirah Quan கருeهنista na im alawat nabi an al upar asmanon upar an amizan e waatil quran